أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر وقال الشيعة والخوارج لا يجوز وحكى نحوه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن داود والتحقيق عن مالك وجل أصحابه القول بجواز المسح على الخف في الحضر والسفر وقد روى عنه المنع مطلقا وروي عنه جوازه في السفر دون الحضر قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا أنكره إلا مالكا في رواية أنكرها أكثر أصحابه والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته وموطأه يشهد للمسح في الحضر والسفر وعليه جميع أصحابه وجميع أهل السنة وقال الباجي رواية الإنكار في العتبية وظاهرها المنع وإنما معناها أن الغسل أفضل من المسح قال ابن وهب آخر ما فارقت مالكا على المسح في الحضر والسفر وهذا هو الحق الذي لا شك فيه فما قاله ابن الحاجب عن مالك من جوازه في السفر دون الحضر غير صحيح لأن المسح على الخف متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزرقاني في شرح الموطأ وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة وروى ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين انتهى وقال النووي في شرح المهذب وقد نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على جواز المسح على الخف ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في مسح النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وأمره بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه قال الحافظ أبو بكر البيهقي روينا جواز المسح على الخفين عن عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وأبي أيوب الأنصاري وأبي موسى الأشعري وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله وعمر بن العاص وأنس بن مالك وسهل بن سعد وأبي مسعود الأنصاري والمغيرة بن شعبة والبراء بن عازب وأبي سعيد الخدري وجابر بن سمرة وأبي أمامة الباهلي وعبد الله بن الحارث بن جزء وأبي زيد الأنصاري رضي الله عنه قلت ورواه خلائق من الصحابة غير هؤلاء الذين ذكرهم البيهقي وأحاديثهم معروفة في كتب السنن وغيرها قالت الترمذي وفي الباب عن عمر وسلمان وبريدة وعمر بن أمية ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأسامة بن زيد وصفوان بن عسال وأبي هريرة وعوف بن مالك وابن عمر وأبي بكرة وبلال وخزيمة بن ثابت قال ابن المنذر عن الحسن البصري قال حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين قال وروينا عن ابن المبارك قال ليس في المسح على الخفين اختلاف انتهى وقد ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخف في غزوة تبوك وهي آخر مغازيه صلى الله عليه وسلم وثبت في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخف ولا شك أن ذلك بعد نزول آية المائدة كما تقدم وفي سنن أبي داود أنهم لما قالوا لجرير إنما كان ذلك قبل نزول المائدة قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة وهذه النصوص الصحيحة التي ذكرنا تدل على عدم نسخ المسح على الخفين وأنه لا شك في مشروعيته فالخلاف لا وجه له البتة المسألة الثانية اختلف العلماء في غسل الرجل والمسح على الخف أيهما أفضل فقالت جماعة من أهل العلم غسل الرجل أفضل من المسح على الخف بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن الرخصة في المسح وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأصحابهم ونقله ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما ورواه البيهقي عن أبي أيوب الأنصاري وحجة هذا القول أن غسل الرجل هو الذي واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في معظم الأوقات ولأنه هو الأصل ولأنه أكثر مشقة وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المسح أفضل وهو أصح الروايات عن الإمام أحمد وبه قال الشعبي والحكم وحماد واستدل أهل هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث المغيرة بن شعبة بهذا أمرني ربي ولفظه في سنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فقلت يا رسول الله نسيت، قال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال الآتي إن شاء الله تعالى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين الحديث قالوا والأمر إذا لم يكن للوجوب فلا أقل من أن يكون للندب قال مقيده عف الله عنه وأظهر ما قيل في هذه المسألة عندي هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله وعزاه لشيخه تقي الدين رحمه الله وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف ضد حاله التي كان عليها قدماه بل إن كانت في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة انتهى ويشترط في الخف أن يكون قويا يمكن تتابع المشي فيه في مواضع النزول وعند الحط والترحال وفي الحوائج التي يتردد فيها في المنزل وفي المقام نحو ذلك كما جرت عادة لابس الخفاف المسألة الثالثة إذا كان الخف مخرقا ففي جواز المسح عليه خلاف بين العلماء فذهب مالك وأصحابه إلى أنه ان ظهر من تخريقه قدر ثلث القدم لم يجز المسح عليه وإن كان أقل من ذلك جاز المسح عليه واحتجوا بأن الشرع دل على أن الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير وقال بعض أهل العلم لا يجوز المسح على خف فيه خرق يبدو منه شيء من القدم وبه قال أحمد بن حنبل والشافعي في الجديد ومعمر بن راشد واحتج أهل هذا القول بأن المنكشف من الرجل حكمه الغسل والمستور حكمه المسح والجمع بين المسح والغسل لا يجوز فكما أنه لا يجوز له أن يغسل إحدى رجليه ويمسح على الخف في الأخرى لا يجوز له غسل بعض القدم مع مسح الخفه الباقي منها وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الخرق الكبير يمنع المسح على الخف دون الصغير وحددوا الخرق الكبير بمقدار ثلاث أصابع قيل من أصابع الرجل الأصاغر وقيل من أصابع اليد وقال بعض أهل العلم يجوز المسح على جميع الخفاف وإن تخرقت تخرقا كثيرا ما دامت يمكن وتتابع المشي فيها ونقله ابن المنذر عن سفيان الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون وأبي ثور وروى البيهقي في السنن الكبرى عن سفيان الثوري أنه قال أمسح عليهما ما تعلق بالقدم وإن تخرق قال وكانت كذلك خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشققة انتهى وقال البيهقي قول معمر بن راشد في ذلك أحب إلينا وهذا القول الذي ذكرنا عن الثوري وموافقه هو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وقال ابن المنذر وبقول الثوري أقول لظاهر إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين قولا عاما يدخل فيه جميع الخف انتهى نقله عنه النووي وغيره وهو قوي وعن الأوزاعي إن ظهر طائفة من رجله مسح على خفيه وعلى ما ظهر من رجله هذا حاصل كلام العلماء في هذه المسألة وأقرب الأقوال عندي المسح على الخف المخرق ما لم يتفاحش خرقه حتى يمنع تتابع المشي فيه لإطلاق النصوص مع أن الغالب على خفاف المسافرين والغزاه عدم السلامة من التخريق والله تعالى أعلم نكتفي بهذا القدر وسنكمل بقية المسائل إن شاء الله في حلقات قادمة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته